サラダとはっさらんわらかわかんないに の, のくくに、 الى البيت في الدرس الماضي إ ل ا لم يكن موجودا ليه آه. زوجته ولط لهذا السبب هو مريض أ ي ض ا ابنه زوجته مريضه شفاه الله ه وعفاه فإن, نعم. فان قيل فان قيل فان قيل ب ع د ت ع م ي م علم الله تعالى و إ ر ا د ت ه نحن ما زلنا مع ا ل ج ب ر ي ة نرد عليهم و ن ص ب ت عنا ل ل ع ب د اختيار و ل ي س ك ا ل ر ي ش ة ا ل م ع ل ق ة في الهواء فعلم وانت ب ا ل أ د ل ة التي ذكرناها و ب ع ل ه ا كانت أ د ل ة المعتزله علينا حيث أ ن ك ر ن ا أ ن العبد خالق ل أ ف ع ا ل ه وحللنا هذه ا ل أ د ل ة كيف استخدمها المعتزله ربنا علينا وكيف عجبنا على هذه الاستدلالات ثم كيف نحن نستدل بها ضد ال ج ب ر ي ك و هناك ا ل م م و ن ه ا ل م م ن ان و ن ه ن ا ن ا ل م ن ي ن ه ا ك من م ا يكون هناك من الممكن ان يكون هناك من ا ل م ا ي هناك من الممكن ان يكون ه ا ك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون ا ك من ا ل ة م ان يكون هناك الممكن ان يكون هناك من ا ل م م ان يكون هناك من ل م م ك ن ان هناك من الممكن ان يكون هناك م ا ل م م ان يكون ا ك ل م م ك ن يكون هناك من الممكن ا ي هناك الممكن ا و ن ا ل م م ك ن ان ي ه ن ل م م ك ن ي ك هناك من ا ل م ك ن ن ي ن هناك من الممكن ان يكون ه ن ا ن الممكن ان يكون ن ا الممكنكن ان ي هناك من ل ن ك ن ك ي ك و ب ع د ت ع م ي م ع ل م الله تعالى و إ ر ا د ت ه ا ل ج ب ر ل ا ز م ق ط ع ا ن يعني نحن ص ا ب ق ا ن بيننا ه ن ا مرباتنا ا ا ل م و ت ز ل ة ذ ك ر ن ا هناك و ق ض ي ت ه ت م كرون هذا و ح ك م ه و ق ض ي ت ه و بيننا و كذلك كلها ب إ ر ا د ت ه و مشيتي ئ ه هناك ذكرنا إ ه هذا الكلام ذكره المصنف إ ش ا ر ة إ ل ى تعميم إ ر ا د ة الله و علمه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن علم الله تعالى و إ ر ا د ت ه تاماني كل الممكنات كل ال... يعني لا يخرج ممكن أ ن د ا ئ ر ة علمه و إ ر ا د ت ه أ ث ب ت ن ا ه ه ن ا م ا رددنا على المعتزله على الان هذا الذي أ は、ب ت, ت, ب ب ب ت, ت, ت, ت ن の時は、あなたの ي は、ت م たの時は、あ ك به ا ل ج ب ر ي 時は、あなたの時は、あなたの時は、あなた و 時は、ن なたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時 ل あな ن の時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あな ن の ن は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、あなたの時は、ن なたの時は、あなたの時 ا ل なた ف م ا ذ ه ب ك م ع ن ه م ا هو ي ص ع د ن ا نحن ف ا ن ت و ح ا في ا ل ق ص ة ف ا ن ت ا في الكسر فانتوها من ق ب ل ا ل ج ب ر ي ة هذا ن و ع م ن أ ن و ا ع ا ل م ع ا ر ض ج ا ل م ع ا ر ض ج ي ع ن ي إ ق ا م ة ا ل د ل ي ل على خلافه مع ق ا م ا ل م س ت د ل ا ل د ل ي ل عالي خلافه مع ق ا م ا ل م س ت د ل ا ل د ل ي ل ع ل ي 今このるあるあるあるあるあるあるあるあるはるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるああるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあ مصهون يعني درست ماذا في الاصول هذا أ و لم تدرسوا يعني مصهون ستدرسون في السنه ا ل ق ا د م ة في ال... في ال... في ماذا في الاستدلال ولا في القياس في احد المكان ي ن لا تذكر جيدا يقولون إ ي هذا ه م ص ح في الوضوء مصه في مصه فيجب أ ن يمسح ربع يجب التثليث يجب ا ل ت س ل ي ل فنحن نقول الشافعيه يقول نفس الدليل مصب مثل مصهل الخفي فلا يجب ا ل ت س ل ي ل فلا يجب إ ذ ا الدليل نفس الدليل الفريق ا ل أ و ل استدل به على الوجوب الفريق الصالي استدل به على ع ظ م الوجوب فهل يعني دليل واحد يقام على ود ي مضاعه الخصمي ف ك ذ ل ك ه ن ا دليل و ا ح د و هو تعميم إ ر التعليم د ا ل ه ا ل ع ل م أ و ل ا ً ا س ت خ د م ن ا ه ل أ ج ل م ص ل ح و ه م ي س ت خ د م و ن ا ن الى المسلح و ي ن ت خ د م ن ا ه الى المسلح ويستخدمناه الى ه ذ ا من طرف من؟ من ط ر ف ا ل ج ب ر ي ة ف إ ن ق ي ل ب ع علم... د ا ت ع م ي م الى المدى ل كالبعض ت ع م ي م ل أ ن ن ا قد أ ث ب ت ن ا ه زابقا ا ت ع م ي م الذي صفق في كلامنا مع المعتزله ب ع د ا ت ع م ي م ع ل م الله تعالى و إ ر ا د ت ي هي الجبر لازم إ ذ ن الجبر م ب ت د أ لازم خبر وبعد تعميم ظرف متعلق ب لازم يعني الجبر لازم بعد تعميمه ك ذ ا يعني قدم قدم ا ل م ع م و ل ة ل ل إ ه ت <تصفيق> م ا م لماذا لازم خطا ا ل آ ن عرفت ال عرفت ا ل د ع و ة ما هي ا ل د ع و ة الجبر ل ا ز م و ق ط ع ا الجبر ل ا ز م و ق ط ع ا بعد ت ع م ي م علم الله هذه د و ا نعم هو دليل هو دليل لكن الدليل يعني يكون بوجه آ خ ر د و ا دليل كل دليل مثلا ا ل إ ن س ا ن حيوان ونطفئ عرفنا ا ل إ ن س ا ن بالحيوان ا ل ن ط ف ئ ثم قد نحتاج إ ل ى تعريف ا ل ح ي و ا ن ونطفئ ما هو الحيوان لا اعرفه فكذلك شوف العالم ح هذي ما دلي لان العالم متغير、أيوة. المتغير كل متغير هذي اذا العالم متغير هذي الدليل هذا الدليل قد يحتاج الى دليل لماذا العالم متغير فكذلك هذا الدليل وهو ايه بعد تعميم علم الله تعالى الجبرو لازم انا لا اريد ما د ل ي ل هذا الذي كيف ت ق و ل أ ن ا ل ج ب ر لازم إ ذ ا كان العلم ع ا م ا و ا ل إ ر ا د ة ع ا م ة الجواب أ و د ل ي ل هذا الذي ل ل أ ن ه م ا إ م ا أ ن ي ت ع ل ق الله ب ا ا ع ن ي العلم و ا ل إ ر ا د ة ل أ ن ع ل م ا ل ل ه تعالى و إ ر ا د ت ه إ م ا أ ن ي ت ع ل ق بوجود الفعل ف ي ج ب و أ و بعدمه فيمتنعوا اليس كذلك لان هناك شيء قديم سابقا ل أ ن ن ا نعتقد كلنا صفات الله ق د ي م ة منها العلم و ا ل إ ر ا د ة فلا بد أ ن يكون ت ع ل ق ه ا قديم فتعلقت ا ل إ ر ا د ة وتعلق العلم بماذا تعلقت ا ل إ ر ا د ة بوجود الفعل يعني بوجود فعل انسان يعني بوجود صلاه زيد ع م بعدم ص ل ا ة ز ي د إ م ا بهذا و إ م ا بذا اليس كذلك اذا تعلقت ا ل إ ر ا د ة قديما إ م ا بوجود فيه لفلان أ و بعدم وجود فيه لفلان إ م ا هكذا أ و هكذا لا ت ا ل ي ق ل ه م نقول ا ل آ ن إ ذ ا تعلقت بوجوده معناه إ يجب أ ن يوجد ت ع ل ك ن يجب ان يكون ي ل ي يجب ا ل يكون ي ص ل ه ب و ج و د ص ل ا ة ز ي د معناه ي ج ب أن يصلي يصلي يصلي يصلي ل ا ي م ك ن أن ي ت ر ك ي ص ل ي يصلي يصلي يصلي يصلي ي ل ي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي ص ل ي يصلي يصلي ي ك ل ي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي ي ت ر ي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي ي ل ي ي ل ي يصلي يصلي يصلي ا ل آ ن ل ا ي ص ل ي ي ع ن ي أ و ن ا م ا ع يكون لك ان و ن لك ان ي و لك ان ي و لك ان ي لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك ن لك ن يكون ل ي و ن ل ا ي ك و ل ا يكون ل ان يكون لك ان ي و ن لك ان ي ك لك ان ي ك ن لك ي ك و ل ان ي ك و ل ان ي ه و ن ل ا إ يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي و ن لك ان ي و ن لك ان يكون لك ان ي ك و ر فهم ه ذ ا ه و ا ل ج ب ر و ل ان ي ك و ل ان يكون لك ن ي ك و ك ا ل ص ل ا ة أ ن ا م جبور على ا ل ص ل ا ة أ ل ي س ه و ف جبران هذا هو عم د ه ي ع ن ي تعلقب ا ر ا د ة الله ب أ ن ه لا يصلي طبعا ً هذا الكلام في ه شيء أ ن ا لا ودينا ت ع ر ض ل ه ل أ ن انا ل سيانلفم ه وهو ن و على ع د م وليس س ب ب ه على ع د م وليس س ب ب ه يعني تعلقل ا إ ر ا د ة بل ا ع د م ت ف ه م و ن ه إ ن ق ل ت و ي ع ن ي هو ا ل آ ن ج ا ء ل ل و ج و د و ا ل ع د م إ ل ت ي ن ع ل ه ا ل و ج و د و ا ل ع د م و ض و ع هو الذي يجعل ه ذ ل ه الذي يجعل هذا ا ل ع هو ا ل ع ل م و ا ل إ ر ا د ة م ع ل ق ا ل ع ل م و ا ل إ ر ا د ة هذا ف ع ه ا ل ذ هذا ر ع هو ك ذ ل ك ف ع ل ه ا ا ل م و ض ع هو ا ل ي ع ل ا ل م و ع هو ي ع ل ه ل م ا ذ ا ل م ي ص ل ي ل م ا ذ ا ترك ا ل ص ل ا ة ترك ا ل ص ل ا ة ش م و ع د م ي ف ج ه م ل ه أ ي ض ا إ ل ا م و هو الذي ج ع ه ا ل م و ض و ت ع ل ق ا ل إ ر ا د ة ب ن ع ل ا م ك ا ت ع ل ق ا ل ع ل ا م ا ل ع ل ا م الى ا ل ا ل ا م الى ا ل ا ا م الى ا ل ا ل ا م ا ل ل ا ع ل ا م الى ع ل ا م ا ل ا ل ا ا م ا ل الاعلام الى ا ا ع ل ا م الى ا ا ع ل ا م ا ل ا ا ع ل ا الى ال ع ل ا م إ ل ت ه ا ع ل ي س ل ي س إ ل ا ي ع ن ي ل م ا ذ ا ل م يوجد ا ل ع ا ل م س ا ب ق ا م ا ل ا ل آخر ا ل ع ا ل م ح ا د ث ل ي س ك ذ ل ك ا ل ع ا ل م ه ل ى ا د ث و ق ب ل هدوثه ما كان موجودك م ع دوم ا كان العالم、معدوماً. لماذا كان م ع ج و د ك ل أ ن إ ر الله د ة ا تعالى ل ل ق ت بعظمه ع خلاف ما قد ا الساري العالم ل يكن موجوداً قبل وجوده. لا لا لا. بل بل لم م و و ج ا ق ب ل و ج و د ه لا لا ل ل لا ه عراض أن يوجد ل ان بل بل لماذا ل أ الله لم الفرق الله تعالى لم يريد أن يوجده. فلذلك فاهمت يريد يوجد يريد يوجده أن أن يوجد و به صار النبي صلى الله عليه و سلم ف يقول الهديث ما شاء الله ا ك م ا م ي شوفي ا لم ي ك جاني ا ل وجودي م ا ذ ا ك ا ما شاء الله كان يعني اذا ك ع ن ل ط ا ل ماشي اه و جدا ما شاء الله يعني ك ع ن ل ط ا ل ماشي اه ماذا يقول كان ما شاء الله ماذا ك ا ل يعني و ادم و ما لميس يلم يقول و لم يقول ماركا و ما شا ء الله لميكن كن ا لوان يقول ما شاء الله كان وما شاء الله لميكن فهم ان ل ب ي لم يقول ما شاء الله كان وما شاء الله لميكن بل ق ا ي وما لم يشاء لميكن إ ذ ن ا ل ع د م ا ل ع د م ا ربطه ب ع د م ا ل م س ي ئ ه ا ل ع د م مربوط ب ه عدم ا ل م س ي ئ ه و ل ي س ما ي ئ ة ا ل ع د م فرق بين ما ي ئ ة ا ل ع د م وعدهم المسيا المسنى شعري هنا جعل ه م س ي ئ ة ا ل ع ب م ه ذ ا ل ا ي ك و ن و إ ل ا لو قلت هناك مسيا ئ ة ل ع م ي ت ر ت ب عليك كلا ملعب ي ت ر ت ب عليك كلا مسيا كان هناك شي ء تعلق ت به ا ل م س ي ئ ة إ ذ ا ه ذ ا ق ديم لكن لنا ق د ي م إ ل ا الله و ص ف ا ت ه م ف هو م هذا هذا ا ل إ ش ك ا ل موجود يعني انا اوفيكم عنه يعني ل أ ن ه كلام فلسفي يحتاج العقل يعني كبير قليلا فلذلك اتركوه ماذا قال شارد ل أ ن ه م ا إ م ا أ ن ي ت ع ل ق بوجود الفيل فيجبو أ و بعدمه يعني يتعلقا بعدمه يتعلقا بعدمه مع ا ل م ل ا ح ظ ة التي أ ن ا ذكرتها أ ن ولكن ا هذا م على هو ه إ م ان أ ي ت ع ل ق ب و ج و د ا ل ل ف أو لم ي ت ع ل ق ه ذ ا هو ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل هناك و ه اشياء أ ا خ ر ع لان هناك اشياء اخرى لان ق ي هناك ا ل ش ي ا م ا م ع ن ى لم يتعلق؟ فيمتنع يعني الإرادة لم تتعلق يعني عدم アダムルイラ、イラトルアダムルイラ、イラトルアダムエ、アダムルイラ、アダマナコリン、セントン、アウビアダミヒファイアンタニウ、ママネアンタニウ、アマジュウリアニ、ヤニソラピ、モンタニア、アランアナラサテンウソリ、モンタニア、マナウ、アナマジュウリアニロサレイト、ムシケラロサレイト、インファラバルエモアイワンザヘラン。 و إ ن ق ل ب الاراده أو ل إ ر ا إ ك ر ا ه ب او ر أ بعدمه فيمتن ولا اختيار مع الوجوب والامتناع ل أ ن ه م ا إ م ا هذه كذلك قياس استثنائي قياس استثنائي ولكن ا ل ش ر ط ي ة فيها م ن ف ص ل ة وليست م ت ص ل ة عمسي ذكرنا قياس استثنائي على ا ل ق ض ي ة ا ل ش ر ط ي ة فيها كانت م ت ص ل ة يعني لو لم يكن له فعل لما صح ل م اسناده صح إ على ا ل أ ف ع ا ل إ ل ي ه ح ق ي ق ة شوف لو كذا لكذا ش ر ط ي ة ومتصل ة ما مانا ما متصل ة بين ا ل ط ر ف ي ن ي لزوم بين ا ل ط ر ف ي ن بين ا ل م ق د م و اللزوم ا ل ي ع ن ي أ ن ا أ ت و س ل ل أ ن ك م ل م تدرسوا ا ل م ن د ي و إ ل ا ل ما سيدي انسريا المقدم يلزمه ا ل ت ا ل ي يلزمه المطر يلزمه البلد بينهما ص د ا ق ة بينهما قرب يعني م ح ب ة أ م ا هنا ب ا ل ع ك س بينهما ع د ا و ة بين طرفيني هذا ومثل ايه ع ل عدد إ م ا أ ن يكون زوجا أ و فردا هل ي ت ص ا د خ ا ن معا يعني هو ا ل زوج وفردا معا لا إ ذ ا كان زوجا فلا يمكن أ ن يكون فردا إ ذ ا كان فردا لا يمكن أ ن يكون زوجا بينهما ايه عناد يسمون ايه عناد يعني عدم ا ل ا ي ا ن ي لا يجتمعان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا ع ه د ه م ا يوجد و ا ل آ خ ر ي و د م قطع اذا إ كان م ن ف ص ل ة ح ق ي ق ي ة طبعا هناك م ن ف ص ل ة ث ل ا ث ة أ نوع ا أ ن ا فقط ا ل آ ن أ كثيبي على ه ا ت ف ي ة هناك مانيا تجمعين ومانيا تقولون لا لو يعني لو ف ر خ ا ل ك ل ا م ا لا ي ت ش ت ت ذ ه ن ك م إ ذ ا القوي القياس لستثنائي هنا م ر ك ب من م ق د م ة كبرى وهي ق ض ي ة ش ر ق ي ة م ن ف ص ل ة مثل هذا الكلام اما ل ع د د إ أ ن يكون ز و ج ا أ و يكون ف ر د ا ما هو المقدم وما هو ثاني ا ل م ذ ك و ر أ و ل ا م ق د م و ا ل م ذ ك و ر ثاني انثاني هكذا ليس ك ا ل م ط ر و ا ل ب ل ل المطر و ا ل ب ل ل ليس على حسب ذ ك ر ك بل هناك مقدم م ع ي ن سواء قدمت في ا ل ذكر أ و أ خ ر ت في ه マサル、ローナザルマサ ل イブテルティーアロー。ママルマサル、<ت ص في ق> م ザルマサル、ナザルマサ ل マサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサル ل サルマサルマ ل ルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサルマサ ا マ م ルマサルマサルマサルマサ م マサル ا サルマサルマサルマサルマサ ي マサルマサルマサルマサルマサル س ولكن ا ا قدمت في ذ ر أخرت في الذكر. يعني سواء ذكرته أولاً أو في هذا شرفية لأن هو مطعم ومطعم ن سببا حال ا في أي、حال. هل و سبب؟ لا، م ط ع ه و ا ل م ط ر ر ذ ك ع أ و م ا ع م ومطعم ف ل ل ن هذا ل ومطعم ومطعم و م ي ع ن ي ع ل ى حسب م ا تذكر أنت ت ذ ك ر الزوجي ة أ و ل ا منه و ا ل م ق د ل م و ا ل ف ر د ي ة ا ل م إذن أو تذكر ا ل ف ر د ي ة أ و ل ا منه و ا ل م ق ز م أ ي ه م ا ت ذ ك ر ه أ و ل ا ل ز و المتطلب منه ه الزوجي ا ي م ت ط ل ب منه هو الزوجي ا ل م ت ط ل منه و الزوجي ا ل م ت ل ب منه هو الزوجي المتطلب منه ه الزوجي ة ل م د ط ل ر د ي ة أ ن ا أ ق و ل ل ا ب ا ل ع ك س يعني ا ر ت ف ع ص ب ا ل فردي ة ل ا ر ت ف ا ع ز و ج ي ة يعني م ا في تقدم ت أ خ ر بينهما لا يوجد بينهما كلاهما في درجات سواء يمكنك ان تجل ع هذا لازم ا و ذ ا ك م ل ز و م ا وهذا م ل ز و م ا و ذ ا ك ل ا ز م ا فلذلك لا يمكن أ ن يكون هناك مقدم في حد ذ ا ت ه بل المقدم مات ذ ك ر ه أ و ل ا و التالي ما تذكره ثانيا هذه هي ا ل ق ض ي ة ا ل م ن ف ص ل ة ا ل ق ض ي ة ا ل ش ر ط ي ة المنفصله انتم ا ل آ ن درستم ا ل م ن د ي ع ن ي من خلال هذه الدروس يعني غطيت المسائل الكبرى في ا ل م ن ظ ي هذه هي ا ل م ق د م ة ا ل ش ر ق ي ة ا ل م ن ف ص ل ة كيف ا ل إ ن ت ا ج ا ل إ ن ت ا ج في ا ل م ت ص ل ع ر ف ن ا يعني الخياران منتجان وخياران لا ينتجان أ م ا هنا أ ر ب ع خيارات كلها منتجان اذا كانت ا ل ق ض ي ة ش ر ط ي ة م ن ف ص ل ة كل الحالات الاربع ي منتجان يعني العدد إ م ا أ ن يكون ز و ج ا و إ م ا أ ن يكون فردا ماشي م ق د م ة كبرى تكتب هنا م ق د م ة ص و ر ة أ ر ب ع حالات ولكنه ليس فردا ولكن ه لا و ل ك ن ان يكون ل ك ه ليس فرد ولكن ه لا ي س ز و ج أربع حالات ك ت ت ب ن ان ل يكون فرد ولكن لا يمكن ان ي س ز و ج ا ر ف ولكن ه فرد ي ع ن ي ن ت ي ج ة فليس ز و ل ك ا لا يمكن ان يكون فرد ل ي س ف ا لكن ه لا ي س ف ر د فهو زوجٌ. لكنه زوج ل ي س زوجا فهو ف ر د ر ف ق ان ل آ أربع ع ل ي ك ل ه ا م ن ت باختصار الآن تعال ج ة الآن هناك لأنه امامنا تعرف كيف تعرف القلية الشرطية لا ش ر ط ي ة ل ل م ف ص ة ك يكون ف تعرفها لأنه ي ف ي هناك ا حرف إما و ن ل امامنا أنا、وأنت. فهم <تصفيق> أ ن ا و أ ن ت كلاهما في الفصل ل ا ي م ك ن إ م انا أ أ خ ر ج و ك أ و أ ن ت ت خ ر ي ن ي فهم إ م ا ا م ا تفيد هذا ا ل م ع ن ى ليه ا ت م ع ا ن معي ا إ م ا ر أ ي ت ه م ا امما ي ت ع ل ق أ و ل ا ي ت ع ل ق إ م ا ز و ج و إ م ا فرم إ ا أن ي ت ع ل ق ب و ج و د ا ل في ا ي ج ي ب ه يعني إ م ا أن يكون زودو ف ل ي س ا ف ر ا イマーナゴザウジュンファレーサーファーデンアカダイマニアタールカビウジュールファイジュウオウビアダミファイアンツネウオウォラエクティアラマ l ウジュウディアルインテナイゼンアナサイイチイマウジュウウウエマアリンテナウオイダサバターエルハダエル a ファエエエエルエクティアラ لا اختيار مع الوجوب ولا اختيار مع الامتنان اليس هو الجبر هذا هو الجبر ف إ ن قيل بعد تعميم علم الله تعالى و إ ر ا د ت ه الجبر لازم القطع ل أ ن ه م ا إ م ا أ ن يتعلق بوجود الفعل فيجب أ و بعدمه فيمتنع ولا اختيار مع الوجود والامتنان هذا سؤال ممن من ا ل ج ب ر ي ة ا ع ت ر ا ض على وجه ا ل م ع ا ر ض ة ا ل آ ن نرد عليه م قلنا ردا عليه م أ و ج و ا ب ا على ه ذ ا المعارضه قلنا يعلم ويريد يعلم الله تعالى يعلم ويريد أ ن العبد يفعله أ و يتركه باختياره أ ن العبد يعني ان ت قلت ت ع ل ق ع ل م ه به فسعر واجبا أ ولكن ت ع ق علمه بعدمه م فصار、منفلع. نحن ن ق و ل ت ع ل ق علمه به ل أ ن الله علم أنه ي خ ت ا ر ا ل صلاته ة ب ا خ ي ا ر ل م ا ذ ا ت ع ل ق ت ا ل إ ر ا د ة بصلاةه؟ تعلقت ل ا إ ر ا د ة ب ص لماذا ا زيد ل لأن تعرف و ن ا ل إ ر ا د ة م ت خ ر ة عن ع ا ل ل م في ا ل م ر ت ب ة في ا ل ت ع ق ل في ت ا ق ل هو أرف... أ ع ر ف ب ا ق ي ل ا م ع ر ف هو ش ا ر ك ذ ا ها ت ع ل ق ت ا ل إ ر ا د ة على حفظي م ا ت على كابي هل يلوم في ت ا ق ل أ م ا في نفس ا ل أ م ر لا في نفس ا ل أ م ر لا يوجد حقبه لدينا تقدم... ل ق د ي م عالكدين ع ي لا ت ع ا ق ب ف ي ه ا في ه ا ل ق د ي م كله هو زمان وعلاء لا يوجد زمان ファイムル、るテンフィタアプル、ユージャタラト。アウォルシエアナバイントルクマダザンサンマダウォルシエウォアアルリムウォアイエクシファンイアルコダラファイン、ウォーエクシファンイアラダ。イデン、アルイラダ、イエジブアンタタタアラカビシエイアラハファディマー、カシファウルリムウォー。アルイムマダカシファ。アルイムカシファザイダン。カシファ。カシファザイダンディマダ。 ب أ ن زيدن ي ت ر ك ا ل ص ل ا ة ب ا خ ت ي ا ر ه ي رافتا لان ر أ ى زيدن أ ي موجوزي د د كيف يصلي أو ل ا ي ص ل ي لماذا ا يصلي ل ل ا يصلي ب ا خ ت ي ا ر ه و ي خ ت ا ر و ي خ ت ا ر ع د م ا ل ص ل ا ة ت ر ك ا ل ص ل ا ة هذا هو الموجود ع م و ج و د هو الذي ع ل و الموجود هو الذي هل انت هل ت ع ل م ه أ ن هذا عمر هذا أ ب ي ع انت تعلم هو عمر ه ذ ا ج نون مستحيل فعلم ان تعاليم لا بد ان تعلمه عبد الله و إ ذ ا علم كانه احمر اسمك زاهي المركب زاهي الايه ا د ر ا ل ش ي ء ا لا خلاف ما هو به فهم إ ذ ن ب إ ب ا ر ة المتكلمين العلم ط ا ب ئ للمعلوم العلم طابئ ل ل ل ع م و م و ليس المعلوم طابق للعلم م بل المعلوم هو ا ل أ و ل المعلوم هو アンタビューアンアライトカビューアリンツカビューアリンツカラトセディビューティアリカアリンツカトセディビューティアリカタアラカティマシィタタアラカティリミュエティバーダダリカアリラダタアラビビカフィソラピーモスタランカマホレイライスタピーアウラタスタピーウリラダトアントハリ ما كشفه العلم إ ذ ا خالف هذا إيه يقلب العلم جهلا قلب العلم جهلا هذا لا ينبغي هذا جوابنا قلنا يعلم ويريد أ ن العبد يفعله أ و يتركه باختياره كما هو الواقي فلا فلا اشكال فلا اشكال انتهينا من الجواب فانتم الجواب فلا ي ش ك ا ل من أ ي ن الاختيار من أ ي ن لا لماذا لا ا خ ت ي ا ر لماذا تنفي الاختيار وهو ي ط ر ق ا ل ص ل ا ة باختياره وهو ي ص ل ي باختياره, باختياره. اوجد الاختيار أو الله خلق الاختيار أ خ ي ر ا يكون هناك إ ش ك ا ل يعني, هو, يعني هو, هو مضطر في اختياره مضطر في اختياره ه ذ ا ق ا ل ا يعني الاختيار ليس الكسب ليس الكسب الكسب سياتي الكسب م ق ا ر ن ة قدره العبدي مكارناتو سنخرمو ع م ه ذ ا ا ث ت ي ن ت ا و ت و ج ه ل أ ن هناك أ م ر ا ن ص ل ا ت رقصولا كلاهما ل د رجا ة س و ص ل ا ت رقصولا س و ا لماذا رجا هاتي صلاه م و يانكسر فهي ترى ت ر ج ي ه ج ا ن ب ع لها ن م ا ذ ا أ ي ه ا ا ل ا ش ك ا ر الموجود الموجود لكن نهبل ا ا آ نهول ن ه ب س ي ط ي ع ن ه بشكل د ر ي ع <تصفيق> س ل ا ن ا ا ل آ ن م ك م ل فلا ا ش ك ا ر فاين تيلى على هذا ا ل ج و ا ب إ ش ك ا ل المهم أ ن ت ط ف ه م ا ل ج و ا ب ا ل إ ش ك ا ل إ ج ف ا ي م ت ا ل س ؤ ا ل و ا ل ج و ايه هذا ا ل ج و ا ب و إ ن كان م ف ه و م ا ل ك ن ي ر د و ا ن ا ي إ ش ك ا ل م ا هو؟ فانقلا ي من قبل من جبريل وهم يستشكلون جوابنا استشكلون جوابنا ف يقولون فانقلا ي ف يكون في ي ه و ل و ن ا خ ح ت ي ا ر ي واجبن او ممتلئن ممثل ايش قالها ونصر ايش قال يعني هو ايحتاره صلاه يعني ايحتاره مختاره ولا ايحتاره مجموعه ف ه يجب عليك ان تختار يجب عليك よし はい。 وهذا ينافي ف ع ل م ا وجد الوجوب أ و وجد الامتناع معناه لم يوجد الاختيار الكامل فقط وجد الاختيار في الكلام فقط في ا ل ص و ر ة أ م ا في ا ل ح ق ي ق ة لم يوجد الاختيار لو قيل هكذا قلنا ممنوع هذا الكلام هذا الجواب أ و هذا ا ل إ ش ك ا ل مردود لماذا ل ممنوع ف إ ن الوجوب بالاختياري محقق للاختيار لا منافع ل ى الوجوب بالاختيار محقق للاختيار ا ل و ج الوجوب يعني انا اجبرك على ا ل ن ج ا ح في الامتحان انت مجبور على ن ج ا ح في الامتحان هذا محقق للاختيار ト alema ントジビューニー、ラブダナファーナジャーハンドジビューニー、アンジャーヒフィルインティアン、アナラブダ私ミルエフティアン、エフティアン、ビリサン、n フテン、エフティアリサティドジビューニー、アラブダナフィルニー、アラブダナフィルニー、アラブダナフィルニー、ラブダナフィルニー、ラブダナラブダナフィルニ 私は何をしてるのか分からない。 ا خ ت ن يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج ان ي ك و ب ب ا ل ا خ ت يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ذ ا ج و ا ب ن ا ص يجب ان يكون هناك ا ش خ ر م و ج و د ك ذ ل ك و ن ه ن ا على ا ش ك ا ل ه م ج و ا ب ا ن ا ل ج و ا ب ا ل أ و ل أ ن ا ل أ م ر ل ص ي ج م ا قلتم بل ن ا ل و ج و ب يحقق ا ل ا خ ت ي ا ر و ل ا ي ن ا ف ي ه و أ ي ض ا ه ذ ا ج و ا ب ث ان يكون هناك اشخاص ي ج و ا ب و أ ي ض ا م ا ق و ل ص マサエルトムーマサエルトムーイヤーマサエルトムーナーマサエルトムーナーマサエルトム m ナーマサエルトムーナーマンクーマンクーメンバーテマダバーテアファーリバリジャルディクルーデアファーリラヒターラディマワジュウナクリディマダーマ ل أ ن ع ل م ه و إ ر ا د ت ه م ت ع ل ق ا ن ب أ ف ع ا ل ه لابد أ ن ت ر ك ز جيدا حتى ت ف ه م ه لابد أ ن تفهمه ا ل إ يبقى يبقى م ا في م ش ك ل ة المهم أ ن ت ت ف ه م ا ل ع ب ا ر ة إ ذ ا ط ل ب ا م ك أ ن ت د ر س ا ل ك ت ا ج ت د ر س ل أ ن ع ل م ه و إ ر ا د ت ه م ت ع ل ق ا ن ب أ ف ع ا ل ه ف ي ل ز م أ ن يكون في ع ل و هو ا ج ب ا علي ه ولا قائد به يعني ما معنى هذا الكلام أنت و ل آ ن نحن ه ن ا ل ن ان لك يكون هناك ل امر هو أنت عم اخرى لانه و إ ر ا د ت هو ي ج ب ا ل ج ب ر ة ي س ت ل الجبرة ز م ف ق ل ن ا ل امر ي س ت ل ز ا ل ج ب ة يعني ب اخرى ت ص ا لانه هو ان يكون ه ن ا ل امر اخرى الاختيار الذي تدعونه ليس اختيار ا ل أ ن ه يعني في ل ه ا ل اختياري ي م ا ي ك و ن واجبان ويمانيكون ممتنعين كما قلنا في ك ت ل ح ا ل ت ي لا اختيار في ك ت ل ح ا ل ت ي لا اختيار فهو اذن في ل ه ا ل اختياري او تركو اختياري ل ا كلاهما يما واجب ويما ممتني فلا فلا اختيار فلا ا خ ت ي ر نرد عليكم هنا لا ليس ا ل أ م ر هكذا بلل و ج ل وجوب بلل وجوب بلل وجوب بلل و ج و ل ل وجوب ا ل ل و ل ل وجوب بلل ج ب بلل ا خ ت ي ا ر ل وجوب ب ل و ج ل ل وجوب بلل وجوب بلل و م و ب بلل ج و ب بلل و ج و ي بلل وجوب بلل وجوب ل ل وجوب بلل وجوب بلل وجوب ل ل ج و ب بل ل وجوب بل و ج ل وجوب بل و و ب ل أ ج و ب بل وجوب بل و ج ل ل ه ج و ب ل وجوب ل وجوب بل و و ل ل وجوب ب ل و ج و ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل و ج ل ل ل م ت ع ل ق ت ا ن ي بيه م ت ع ل ق كاتاني إرا... العلو ك ا ل ع ل م ب م ا ذ ا ب ك ل ممكن ع ل ي س ك ذ ل ك د ر س ن ا هذا ا ل ع ل م ي ت ع ل ق ب ك ل م م ك ن و ا ل إ ر ا د ة ك ذ ل ك ت ت ع ل ق ب ك ل م م ك ن ي ع ل ي س في الله م م ك ن ا الله ي ف ع ل ب ع ل ي س ك ذ ل ك يعني في الله م م ك ن و ل ا و ا ج ب ممكن, ولا واجب. ممكن. هذا من ا ل ص ف ة ا ل ج ا ئ ز ة فعل كل ممكن وتركه جائز في حق الله تعالى إ ذ ن فعل الله أ و أ ف ع ا ل الله كلها م م ك ن ة لا يجوز لنا أ ن نقول أ ف ع ا ل الله واجبه ك ا ل م ت ز ل ة ولا كذلك أ ف ع ا ل الله م س ت ه ي ل ة بل أ ف ع ا ل الله م م ك ن ة هذا عظيم السلام افروغ منها アルミモンキナ。アルミモンやイルフォーラー。モタールでキューリモンキン。イラードトーラー。モタールでキューリモンキン。イラードトーラー。モタールでキューリモンキナ。イラードトーラー。イラードトーラー。イモタールでキューリモンキナ。イラードトーラー。イラードトーラー。イラードトーラー。イラードトー ف ي ر الله ممكن مثل ص ل ا ة زيد ص ل ا ة زيد ممكن ممكن ف ي ر الله كذلك ممكن كما أ ن ا ل ع ر ا ف ة ا ل إ ل ه ي ة ت ع ل ق ب ص ل ا ة زيد ف ت د ع و ن به ج ب ر ا و هل ت د ع و ن هنا كذلك جبر تقول ان الله, الله مجبور الله تعالى مجبور لانه لا م ك ن ع ن يكون ل ق ب ف ي ه و إ ر ا د ت ه تعلق بفيلي اذا تعلق بفيلي ع ن ي ب و ج و د فيلي صار و ا ج ب ا إ ذ ا تعلق ت باعظم فيلي صار ممتنع لا اختيار مع ا ل و ج و د و ا ل ا م ت ن ا ل إ ذ ل كما أنكم ج ع ل ت م زيدا مجبورا ل س ب ب ت ع ل ق ا ل ع ل م ا ل ق د ي م و ا ل إ ر ا د ة ا ل ق د ي م ة ه ل ت ج ع ل و ن ك ذ ل ك ا ل ل ه ت ع ا ل ى مجبورا أم ل ا ت ج ع ل و ن ه ل ا ل ل ل من ا ل م س ل م ي ن يجعل الله تعالى مجبورا مفهوم هذا الكلام فلذلك نقول إ ش ك ا ل ك م هذا م ن ق و ل بهذه ا ل ع ق ي د ة التي يؤمن بها كل مسلم وايضا م ن ق و ل ب أ ف ع ا ل الباري جل ذكره ل أ ن علمه و إ ر ا د ت ه متعلقان ب أ ف ع ا ل ه كما هو واضح علم الله ل ي ه لان أ ف ع ا ل ه من الممكنات ファ عله من الممكنات الممكنات لابد أن تدخل في دائرة العلم والإرادة كل هذه بضيهيات بالنسطة إلينا لأننا درسناها سابقا فلا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعاله أنتم تفهمون ولا لا تفهمون ما هو لان الوجوب بالاختيار محقق للاختيار الوجوب ب ا ل إ خ ت ي ا ر وليس الوجوب بالاجبار ليس الوجوب ب ا ل إ ج ب ا ر لماذا وجب ل أ ن ه يختار ي ع ن ه اي يختار الله ت ع ا ل ى علم أ ن زيد ا يصلي ب إ خ ت ي ا ر ه ف و ا ج ب ل ت ع ل ق ا ل ع ل م و ا ج ب ا ل ك ن و ا ج ب ا ذ ا ل ا خ ت ي ا ر هو نفس ا ل ك ل ا م ا ل ذ ي ب ي ا ذ ا ل م ا ج ب ل م ل ا ت ه لماذا و م ا ذ ا ل ا ذ ا لماذا ل م ا ا ل م ا ذ ل م ت ذ ا لماذا لماذا ل م ا ل م ا ذ ل م ت ذ ا ل م ا ه ا لماذا ل ا ذ ا ل ا ذ ا لماذا لماذا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا ل ذ ا لماذا لماذا ل ا لماذا ل ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل لماذا صار وجبن لختياره لن يختاره لو لم يختار هل يكون وجبن لا يكون وجبن يفترل ا ن هلا يختار اصلا لم يختار اصلا ما الذي يكون وجبن تركو صلا اذا لم يختاري صلاه ف ل ف ي ج ب و تركو صلاه ف ا ي ا هذا الوجوبو على حسب اختياره لم يختار صلاه صارت وجبتن لم يختار اصلا صارت ص ل ا ة ممتنعه وصارت ترك ص ل ا ة واجبا وهكذا عليسا المقصود إيه؟ ماذا قوله فيكون في اول اشتياره واجبا ان شاء الله مجبور ماذا فاكون في روضه الاختياريه ايضا هل يمكن ان يكون لدينا بل مختلفه ا ر الاختيارات و و ب ب ل والاسم المنافقين ا ل ل ا خ ت ي ا ر ه ك ذ ا قلنا الجواب الاول والجواب الثاني في マンコーンであったらあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは a なたはあ i たはあなたはあなたはあなたはあ m たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ a た h あなたはあなたは a なたは a なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたあなあ نقول لا ليس جبرا ليس جبرا بل هو اختيار ه ذ ا كلام ا ل ج ب ر ي ة يا أ خ ي الوجوب الاختيار هذا كلام ا ل أ ش ع ر ي ه الوجوب بالاختيار محقق للاختيار وليس منافيا يعني هل الشيخنا يريد بقوله الوجوب الاختيار هنا فانتيلا فاكون فيلو هل ارتياري ي و ا ج ب ً اه او م م ن ت ا ن ي ان وهذا ينافي ا ل ا خ ت ي ا ر ردنا اه نعم ع بالإخ... ا ل و ا ي ب و ي ل ا خ ت ي ا ر ي ي ص ي ر وجبن ا هذا لايش ك ل ف ي ه لكن و ا ج ب بماذا ب ا خ ت ي ا ر ه الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار فهل كلام ا ل ج ب ر ي ة م س ت م ل على نقصتين على امرين ا ل أ م ر ا ل أ و ل في الولي اختياري صار واجبات نعم سلمنا صار واجبات لكن كونه ك و ن ه و ا ج ب ا لا ينافي الاختيار كما قلتم انتم قلتم هذا, ينافي الاختيار نحن نقول هذا لا ينافي الاختيار بل م ح ق ق ل ل ا خ ت ي ا ر ن ح ن ن ج ز م ن ع ن شاء ا ل نعم نعم نعم نعم ع م نعم نعم ن ع ل نعم نعم نعم نعم ن م ن ع ا نعم نعم نعم ي ع م نعم ن ع ع م نعم نعم م نعم نعم ع نعم ن ع من الذي يخلق له الاختيار هو الله تعالى أ ن ت تريد أ ن يكون هناك خالق غير الله هذا شرك أ ن ت تثبت للعبد اختيارا ب ه ي ث يكون هناك إ ل ه ا هذا لا يمكن يعني من اذا اذا قاد اذا قاد ا ل س ف ي ن ة قائدا غرق غرق ف لو كان ت فيه ما آ ل ي هدول الله ا لا فرصه د ت ا لكن إ ل الذي يخلق ل ه وهو واحد العبد يختار هنا ما يختار ي ل ي ق د ر ط ا ل ل ه جرى سنه الله تعالى ان يوجد ل ل ا ب د ي و فيه له الذي يريده أن يوجد للابديه ف ي له الذي هو يريده هكذا جرى سنه الله なぜなら、私はこのように見えるのか。 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا ا ل إ ن س ا ن من انجا ء ا ل إ ن س ا ن من انجا ء ي ع ن ي جاء من السماء على الحبل و ل ا الله خ ل ق ه الله خ ل ق ه ف ا ل إ ن س ا ن ب أ ك م ل ه مخلوق الله تعالى فلا يخلف ل ل يمفلف من خ ب ل ت ه و م ع ذلك يعني ا جعل هذه الوصائف و ا ل ق ر ا ق حتى ولكن ا تشعر ب أ ن مجبور فهم أ ت تشعر بأنك هذا ر م هو ا م س أ م الذي ف يجعلنا أ ن ت مجبور ف ه م لأن في و ر ا ء ا ل و ر ا ء ا ل و ر ا ء ا ل و ر ا ء ت ف ك ر أنت ه ن في المسلمين ونفسه في ا ت ل ا م ه ل م ي ن هذا أ م ر غ ي ب ي أ م ر غ ي ب ي يكفي ا الله ي هذا ق ل ن ا م م ن و ن ف إ ن ا ل و ن و ب ب ا ل ن ح ت ي ا ر م ح ن ن ل ل إ ح ت ي ا ر لا م ن ا ف ق و ن ي ض ا م ن ق و ن بأفعال ا ل ب ا ر ن جل ذكره ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بأفعاله فيلزم أ ن ي ك و ن ف ن ل ه ن ا ج ب ا عليه ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ك ن نحن نحن ن ح حتى ندقك في ا ل ك ل ا م و هو م ا ذ ا نحن ا ل آ ن هنا ا ل أ ش ع ر ي في ربي على ا ل ج ب ر ي ة جعلوا تعلوكا ا ر ا د ة الله بفير لهم هذا ف ع ل الله وهذا ف ع ل انسان ف ع ل زيد ف ع ل الله و ف ع ل زيد مفهوم في تعلق إ ر ا د ة ا ل ل ه تعلق إ ر ا د ة ا ل ل ه ب ف ي ل ا ل ل ه لا ي ج ع ل ه مجور ا لا ي ج ع ل ا ل ل ها مجور ا ف ك ذ ل ك تعلق إ ر ا د ة ا ل ل ه ب ف ي ل زيدين ايلا لا ي ج ع ل ز ي د ا هكذا ج ع ل ن ا ل ي س ك ذ ل ك إ ن س و ي ن ا بين بين ا ل أ م ر ي ن س و ي ن ا بين ا ل ف ي ل ي ن ف ي الله وفيروسات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 خديمة. الله يعني متعلقاتهما كذلك خ د ي م ة فالله تعالى لما ت ع ل ق ت إ ر ا د ت ه ب ف ي ل ي لعبد الله يزيد لما ت ع ل ق ت إ ر ا د ت ه تعالى ب ف ع ل ي ب ف ي ر ل ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يتعلق بغيره مثلا نفتر ا ل ل ه ت ع ا ل ى ت ع ل ق ت إ ر ا د ت ه ب في ه و هذا الفعل ا خلق ل س م ا ا والأرض و ت ن ف ت ر ل يقول س خ ل ا ا ل س م ا ا ت و أ ر ض ل ق ت إ ر ا د ة الله بهذا ا ل ف ع ل و م ع ذ ل ك ليس م ج ب و ر ا ي ع ع ن ي إذا ت ل ق ت ه ل ي م ك ن ان ل الله ي ق ه م ا ت ع ق ت إرادة ا ل ل بخلق ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض إذا تعلقت هل ي م ك ن ه أ ن ل ا ي خ ل ق ه م ا ل ا ي م ك ن إ ذ ا ت ع ل ق ت ل ا ي م ك ن ت ع ل ق ت م ع ن ا ه يجب أن يوجد و م ع ذ ل ك م ا ج ع ل ن ا ه م ج ب ا ل ا لماذا م ا ج ع ل ن ا ه م ج ب ا ل ا ه ن ا ل س ب ب ل م ا ذ م ا ذ ا ا ذ ا ل م ا ذ ل م ا ذ م ا ذ ا م ا ذ ا ل ا ذ ا ل ا ذ ا ل ا ذ ا ل ا لماذا م ا ذ ا ل ا ذ ا ل ا ذ ا لماذا لماذا لماذا ل ا ل ا たまっくんのみなひり ي たっ الإ د り、いんだわきり、たあ l o o ي いんだわきり、ええ、あらん、あららたた ي らた、あらた、びはき、さま ا き、ばらわき。あらん、ひ ه だ、わき。あん、ゆじゅ ل り、え ع ゆじゅう。ふたり、ばら、や ا ひはおおいやなよ。みさらはたとふむ。ف ら أول يناير. すわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわるかすわ 私たち a あなたのことを言っていました。あなたのこと g 言っていました。あなたのことを言っていました。あなたのことを言っていました。 ليس هناك ما قبل أول يناير 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 ر ة عن たち ن 私た ي は、私 ب ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち ل 私たちは、私 ع ち ل 私 ع ち ل 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ن たちは、私 ع ちは、私 ل ちは、私たちは、私たちは、ا たちは、私たちは、私たちは、私たち ن 私たちは、私たちは、私 م ちは、私た م は、私た أخذ وترك الآخر. هذا ه م ا الآخر وترك هو عين الاختيار هذا هو عين الاختيار إ ذ ن في حق الله هكذا فلذلك لا وجه لكون الله مجبورا ابدا الله لن يكون مجبورا اما هنا لا ا ن ت ه ن ا من هذا هنا ما الفيل في ا ل إ ن س ا ن هنا في م ش ك ل ة ما هي هنا إ ر ا د ة ا ل إ ن س ا ن م ت ا خ ر ة أ ن イルミ・イ رادة الله تعالى ال ليس في مرتبة واحدة ف ァイント م イルミ・イ رادة الإنسان الله تعالى يريد وبعد ذلك يتي أ إرادته هو في هذا الوقت هل يريد زيد ا هل يمكن زيدا أن يريد عكس ما يكون لا يمكن فإذا ف ر ق بين المقامين مقام ا ل ه ا د ث و مقام ا ل ق د ف و إ ل ى هذا ا ل إ ط ر ا ء أ ش ا ر بعض المهشمون في الخيال و ايضا منقول توجيه النقل و ع م ب ا ل إ ر ا د ة فمبليون ا ا ل ى ا ز ل ي ة تعلقاتها ايضا و قد ي ج ا ب ي ج ا ب من طرف ا ل ج ب ر ي ة ب أ ن الاختيار هو تمكن من إ ر ا د ة اللذي حال إ ر ا د ة ا ل ش ي ء لا بعدها وكا وكا وكان ي م ك ن في ا ل أ ز ل ي إبارة صعبة صعب ب ومعانا أنا يبارك ن الآن ت لكم اسمعوه ا بأن ل ا ا خ ت ي هو ا ل ت م ن الله ت م من ك ن ماذا؟ من إرادة متى حال إرادة الشيء لا بعدها وكان ي م ك ن في ا ل أ ز ل ي ي ع ن ي يمكن الله تعالى وكان يمكن في ا ل ا ز ل أ ن تتعلق إ ر ا د ت ه تعالى ب ا ل ت ر ك بدل ا ل ف ع ل فهو إ ذ ن على كل ح ا ل مختار وليس م ج ب و ر ا وليس قبل ت ع ل ق ه ا ت ع ل ق علم موجب له ت ف ه م وليس ن و قبل لانه لا يوجد في القديم قبل و بعد هذه ا ل أ م و ر كلها يعني ب ا ل ن س ب ة الى ف ع ل الله アザラン。アザル、レイソフィー。アワラン、アライム・カシファー。い ل に、イルム・オラー、いやに、マフ ا シェイハーファー、ウナ。イルム・オラー、アラダト・ ي ت ر ア ب ダ ق ل ي في ت ر ト・ ب ラー、イタアラガファー。 アワディと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもらうと言ってもら わかなユンキンフィルアゼリエンタタアラカイラダトウダアラビタキバダルセーリーレイサカブラタアルキハタアルコウイルミンモジビンラゴワレイサカブラタアルキハタアルコウイルミンモジリアナラインマレミスビカニャタアラフィーヴィラファブルアゼルイヴィラファブルアゼルビヒラフィーラダティーアディビラフィ إ ر ا د ة ا ل ع ب د ل أ ن إرادة ا ل ع ب د ي ا ت ع ل قبيله ف بعد ت ع ل ق ع ل م الله ي ا ت ع ل ق ع ل م ا ل ل ه ذ الله ت ع ق ع م ا ل ل لا ي م ك ن ا ل ع ب د أن ي غ ي ر إ ر ا د ت هذا ه مكان جميل جميل جدا إذا فهمت هذا ر د أ و ج و ا ب على استشكال ا ل ج ب ر ي ة ذ ك ر ه سعد ا ل د ي ن ت فتاه لكي ي ش ا ل م ق ا س د ليس هنا ولكن يجب ان يكون ه ن ا اراد او لا ق ر ي د ولا يريد لا يريد لا يريد لا يريد لا يريد لا ي ر ي لا يريد لا يريد ل ع ب د ا يريد لا يريد لا يريد لا يريد إ ذ ا ل م يريد لا ي س ي ك ذ ا ب لا ل ل ه ت ع ا ل ر ي ع لا يريد لا ي ر د لا يريد لا يريد لا يريد لا يريد لا يريد لا يريد لا ي ع ي د لا يريد لا يريد لا يريد لا يريد لا يريد لا アマフィアラミラリザーラーラインティンパクルアラケラーラーラーラインディンスパティーラーラインディンスパティーラーラインディンスパブルンワラーバーエダアラダアンユジザーヤタララキミイザーラインアラエクティアラエタマケンミンハダオミンザー へへ。